وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَسَاءَلُ تَمَنَّىٰ لَوْ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 سَيَأْتِيكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ الذِّيرُ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ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 بل لجو في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهزاء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار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 قُلْ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ رَسُولَهُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ مِنْهُ الدِّينَ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضلال مبين قل